دي نقلي دي ya ya وهي غزوم وهي غزوم ينغيي وحضر في اللب وهي غزوم فهمي معنيش كل جيراني Well, you just need to... دايلي بس مترهوردوسه بشاحري يجيك ميز دل عقلي بس مترهوردوسه بشاحري يجيك الغربه في عي قال توتميد توتميد يجيك Altyazı M.K.